والذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوالين آمين, آمين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن سراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا، ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا، فسوف نصله النار، وكان ذلك عن الله يسيرا إن تجتربو وعنكم سيئاتكم وندخلكم, وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من صيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي رك الوالدان والقربون والذين عقدت أيمانكم فأجئهم لصيبهم إن الله كان على كل شيء شديد الرجال قوامون فضل الله بعضهم على بعض وبما أنتقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوسهن فعظوهن وَاحْجُرُوهُمْ فِي الْمَطَاجِرِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الحمد لله رب العالمين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 وَأَيْرِ الْمَضْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْ اللَّهِ أَمِينٌ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَمَن لنا خ منها فاتبعه الشيطان فقال من الغاين ولو شئنا بِهَا بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين تذنبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساعة للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يطلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْأَنْعَامِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ الأنعام بل هم أضل أولئك قوم الغافلون